o m h m m ما تنبني الا على السار وانت س ا س الدار وانت ضواها بتمحب بيديك 「あなたの家に帰ってくる」<音楽> どんなことするの 「こ امسك دينك ي و ا وتعبت انت وياما جفاك النوم بديت نعيالك حتى على نفسك وتعبت أ ح و ا ل ك في يومك و أ م س نهر وما يا نهر فاض بحنانه و ما بخل يوما علينا خيمه وتظل ا ل سماء فيها عشنا و ر ت و ي ن ا يا ن ه ر فاض بحنانا و م يوم ا بخل ل ع ي ن ا م و تضلل سمانا فيها عشنا و ارتوينا ما نسينا سجادتك وقت ا ل ص ل ا ة كثر الخشوع ما نسينا ننطرك وقت المسا ء انت حر جيتك وقت 「わきてる」<音楽>「ちょうどいいね」 はあはあはあ。<音楽>